قد جاءوا ظلما وزورا فقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره وأصيلا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض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 هلتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم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 من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاء وعطوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا ضرو وأحسن مغنا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزلا الملك يوم الحق للرحمن وكان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 أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء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 وَإِذَا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أَنَسْجُدُ لما تَأْمُرُنَا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وطمرا منيرا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 ربهم لم يخروا عليها صم وعميان، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وزرئاتنا قرة أعين، وجعلنا للمتقين إماما أولئك. صحية وسلاما دين فيها حسنة مستقرا وبقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما